كما صحنون كو لا إنو إنو منها او n عن an qalbiga ka ma saxnaan ku iloowsiino markii qiradan la akhriyay الله إمانا naxii tii waan بخير iimanaynaa خير keenaynaa منها xayr in mid ka xayr badan minha mid aan nasaxnay oo mid la maayayay oo kale wa ayaduma kala xayr dhininhaa wa kala fudud dhininhaa wad ahkam adag baasi hore ku jirteenna ilahay waa fudayay oo adiga soon ka inaad raashinka la uun keenay adad wax uga gamaado khalas cunfadi waa ka xaram ilaa ay wa nax suubhaana uu taa awen tan soon ko download dawaada habeen iyo maalintii xaram bahe ilaa ay wa nax tiwa salaahan mid ayad aan mid in ka fodo oo ka maslaha badan ama haga mid نصه هنا كتابة جارها جدوله النص هو المنصو القرآن ك هو نسخة إيو كله نسخة كتاب قوله الله جبر تجريه هنا أو كله بحاسدح أو النصون بالحكم هي نصون بالتلاوة هي نصون بالحكم نسخة يا آخر تالي كله لكن حكم كده موجود وحكمي دا دا القرآن هذا هو مشروع ولا في يروح الزاني جه محسنة <تصفيق> هو حاجة أو ولا نسخيو حي هنج في سورة الحجاب بكتف سير عارضة الشيخ والشيخوخة إذا الزنايا فرج جمهم نكارا من الله عارضة هذا ولا نسخيو أخرم تادي لكن حكم توجور هي النظة خلال ودين على نسخيو حكم ك على نسخيو ولا سر نسخيو iyo nasax bana سخي حكم fiiri iyo tii wii jikasaana badan hadaa ayad balan bab quraanka ku arkay insha Allah lagu caanbay oo inoo soo socoto insha Allah laakin laafrinayo ilaa ay ku caabeyso quraanka in lagu caan qalimaay oo ilaahay baa naga naxaynaa waxaanu taasa soo socoto haweenti laga dhinta inay sanad oo qare cidii dadna qana waayntay haweenta laga dhinta waa afar ma شوكم كيش؟ في وجه أن نصح أن من آيات آياتها أو ننسها عن كل لوسين أو قلبه أكثر نأتي وأن كينه إنه أو منها متى أن نصحه متى كف ضاده خط أجرب له وكأو مثلها أمتي أن نصحه نضمن كينه عالم سعالم ميادن على نصحه او بيت نغت هاندج دا كات يهودي iyo murafaqin tiyo buuq qoreen oo dhib badan keenana wakaat marka soo bixinaa wa taala suud bii sahaba qaybto hada naxa xameena oo garayso oo wayo kale oo qaarigi umadana haa sa Rasul ko sheegay salaalahu alayhi wasallam umar ba hadithay mawl bukhariyi كتار ذكوجستو دم فاعن فلجاب الآيات بلن بتجربة إني آه لنا سخي لكن الآخرة واسيله وبدين مركور كيس واحد بلن وكميره قادم ما إنه محايا رسالة سده آياتنا مرك أخير عالم تعلم ميادن الله اليوم نقوله سبحانه أن الله على كل شيء أن الله إله على كل شيء شيء فستكلية قدير الأول هاي كلها عليه سبحانه وتعالى آيات اي إحكام وسود جئنوا لنا سخاء oo beddelo oo mid kala boosteedi ugu galiyo Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala aduunka iska leew Ilaay ma mahluuqalaw Ilaahay ba dadka abuurta Ilaahay ba maslahado gaarana Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala dadka ku kala saaray oo markii qulada la saaxay fuuwo Islaamaha ba ka tagay oo قالم تعلم يا دنوغين ان الله له اين الهي ملك السماوات والسماوات ملكه السماوات و وها كدح جيرو دن سماوات الهي با اسكار والارض دنكا يها وها من, دون الله, من, من يا الله يا ماموره انو ها الله يا ادونك مرك الله سبحانه الله, الله لا لكم من دوني إلا من ولي ولا نصير من ينجر قالنا مليه دمو عليه سبحانه وتعالى هم تريدون ما وحدوني ولا لعنى أنت مركضتك مسلمين تاعي ومثلوا على نصحي أي قوة تاع هم تريدون بل أمطني سيدنا سيدنا كوفا سيدنا واتي باشها يا بل تريدون وحدوني تان أن تسألوا هنا تؤاشان رسولكم رسولكين كما سيئ لسيئ سؤالين موسى نبي الله موسى waa la u mideeciyey min qablo horay fasul ka iyo idinka koor say u madiinay u leeyahay inuu soo diray su'aale su'aalo faanudaha oo jahdiha oo adayga oo diida oo tirabdan sida miyada فديق يستي ووكاي واجب يا حديثك كل عام يا رسول الله رسولك هو امساي واعروداي marka soo la hadlay ummad iyo wuxuu yiri wixii aan ka tago ka tago wuxuu soo la hadlay sawu waxaan ineen cabdeeyna qaas dadkii ka لواجب حتى الصند والبواجب النقان من كفاره يستناد كذب وأرى مصدر بعض مين أبو الدين برسول صلى الله عليه وسلم فرما كسؤال الله سؤاله الوحيد يعني كربا نبغا رسولك السعيد عمره وشيل بعدين أبضان من أبي عيوت كدا أبا يوقف إن عبد فداء صلى الله عليه وسلم واحد استأشار عنده من توافقه وإنك جوابه الحديث ما مسلم أو خارج صحيح كوري مرقسون يساقع أين الناقة تيجي لا تكترع أغلبها شيء حقيقي وإنها من أبي نقول بسؤال رسول قسيم أربعة نروي وكفار شيا وثويرة إلهي إلهنا ما رأي وكن كان رأي كان إسلام مرقس الرسول كدجيش منك ويجي بقفسة، يا كل ما إنن، كل كائنان هو سكح جلائنا من هالوحة السؤالين، لو هم يسألوه، مركب إلهي سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وسلم حد بيني أقوله، سوغا رسول فساوح والبا لا اله الا الله تريدون بل تريدوا وحا دونيسان ان تسالونا في كما سئل سي لو سؤاله موسى نبي الله موسى من قبل ري ومن رحي يتبدل الكفر قال بما باليمان خحي انتم قال قاطئانكي كاتغا فقضل و باديوي او غرمري سوا سبيلي و غرمري و دلي توسني او جنال لو گلييو الاله رالي رديس لو گاراي اي روحاسي كالوميو ود وحي تمنين جعلا جعلا دين كثيرون ان الكتاب لو يردونكم ورنكا علمغه اسكو اوغاد او رب الاله سبحانه وتعالى وعلو مال كستا ي say islam ka ini ka duulahaayeen oo idin gara marin lahaayeen oo idin sidnaaynaa oo idin ka tahdiin dab uga shide lahaayeen kullama awqad wad dab shaitan balan oo dadka isku dirbaan wasaa say نبدأك وقتها وكتاب سود جيي النورا قال يصور الله مريم قال نادي الطقانين فما يجي من كل علية هو سدى وجات رأيس كيلعليه وربي له زمان حسدا الحيو الجعلي قالنا النقطان حسدا لأجل حسدا حسد ديرتي حسد ومن عند أمتص حسد كاس كائن كأهالي من عند أمتص نصه الأكتر وادب حسد بنو أم يحسدون الله تروه كسر حاسده way yuhuudii boo ilaa midii hayo ilaahay wuxuu keenaya qiyaamada soo yuhuuda la socdo ilaahay kitaabkiisa inta ma wax buu xashay rasuul kaan inta ma wadka adduunka dadku ilaahay ku waaray waxa badan am yahsiidoonna nasu ala ma haydeen oo rasuulka u diidan haaq u gara marin waxa روحه وإلهي فيها كل حاجة. هادو روح علمسي وإلهي. إلهي سبحانه وتعالى وبيشلك كل صلاة كل حاجة. هادو إلهي مالسي هادو آخر. هادو قربسي هادو أولادي هادو أمنيسي هادو خير إلهي روحسي وموسى لما صدر الإسلام حاجتي. كويس وكرتاه أم نقيان. من هاي قال إذا لجعلي إنت جالو دانوا إسلام ككنغ فتان. إنت مؤمن وحاسداً حاسد ديرسي أو من عنده أنفسه منصف من بعد ما تبين أن طوع هذا كذب أي قال نوا أن أؤمن اللهم يلا الحق ويؤيي وح كتار أنت أنا حقي رسولك أدرى عليه كتابك الله يزدان من الحقي يعيق مركز هذا نوح جعليه أنا أدعى أن قطان محيك أنت على كل شيء وحذذا من عندي أنفسه من بعد ما تبين اللهم ما فعل فاسكع فيه عرفك وح بلمبار له هذا الروح وح كسته وقال صمعيه اما فعله اما قوله كاركوته واحد بلنب بعد ضعفه هذا لكي تسكعف بده الهي وعافي قصير خير بلنب بلنبه قصير واحد عافي سي يتوره خير راهو الهي خير لبضونيبه الله له سبحانه وتعالى فعفه وعافيه وح واحد من قصيره عافيه واصفه وستججه وصبر لبعض حواله حتى يأتي لو بأمري الا الهي امر كيكي وكيكي الهي سبحانه وتعالى الا ويذنف الصحيه أي حتى يأتي إلا إلهي سبحانه وتعالى حتى يسقى باشا أو قضي أي كل عه إلا إله المستوي وكني لا والله وفصة حتى يأتي إلا أمر إلهي وإيمانه وكره إيمانه أمرك الرب يسقى عفوه إن الله على كل شيء يقضي سانع إلهي وحول بؤوأ وذاب قال كاف سدرجع فرجع حدد ilaahay ku xiranto oo ku xirnaato xukumayayri karo waxba idin jeerin ma yihin la ma ee rabbi subhanahu wa ta'ala hadal aad balaa intasfaru wa tataqu laa yadurukum kaydun shay dadka islaamka waxa jabiya wa iyaga seeftoodo oo seeftooda maxan ka wadaa wal macaashooda hadal ilaahay caasho ilaahay caad ugaa ku هو إلهي عاصدان ومعاصد صميسان فبقى قرب كنا كبعي لكن أبدأ إلهي كحرنتي سبحانه وتعالى سأو إلهي الشغل لا يضركم كيدهم شيئا وأقيموا صلاة صلاة كوسي وأتوزكا ثب حيضك ممنينة على رهضة وما تقدموا واحد أخر مرسان لأنفسك وآخرك يستموا ومن خير خيرا حوالاها عملوا واناكسانها خيرك ومعوا دون هم نغذية خير فحب مالكوالا بهالوقات عربي وكطاع إله سبحانه وتعالى يحدونه أنه وما تقدم واحد أرمى سلطان لأنفسكم وإلهي بنجيس كريتان وآخرجي سلطان من خيرنا تجدوه وده عند الله إلهي أكتس إن الله إلهي بما تعملون واحد سلطان يسان بصير وقالوا يهودي وحيدهن لن يدخل الجنة جنة مقارو إلا من رح موين كان أهذا يهودا يهودي أو نصارى ما يقول نصارى, يهود نصارى يهود جنة يقول إنه يهودي نصارى يهودي جنة يقول أي يهودنا وحيت اليهود كلها النجنة قالت نصارى النصارى كلها النجنة قالت ترى صيدا وهذا إلهي سبحانه أن تحشى أنه بين أوربا لغوت وليه قرآن يهود وقارئ الحين لن يدخل الجنة الجنة المجر إلا من موين. كان يهود في في جعل جعل روح مويه خان أهالي يهودا يهودي أو نصارى النظاوي كل قصات أمني ووحيد يهود عرايا جعل هذي روحه يهود جعليه وحواء جاند من روح النار قالت من روح ووائل ليس بأمانةكم ولا أمانة أهل الكتاب. سال صلى الله وتعالى واحد ثمانية واحد عشرة واحد خوجوه مهاجاة. يهودا وكان نحن عظماء والله يعذب وحلويري ذا سال الله عليه وسلم كيدينته واحد إلهي اللي هو الله والهلا والما وطاعه إلهي سبحانه وتعالى وإيمان إيه عمل صالح حول تلك <تصفيق> التاس أماني يوم بين قاضيوي. أساسا والغفصري أمانيهم ووحا يجعل أسانهم قلوا حتى هذا هاتو كان برهانكم دليل كين روحوا واحد دو واحد شايت الدليل بقى روحوا بقى أفقن روحوا كي ألا عرض كان يبشمان ووزكهد لكرا ووشانكار واحد شايتان برهانه كان أيو الله يسوسا قلنا قلوا هاتو برهانكم دليل كين كان إن كننا مساء الدقين حتى يهونك انتعيوا يهودو كالي جانده قشرة يهودية شايتان نصارى كي هذاي جنة جشاف نصارى الشاكسان لك هذا دليل. بلا وقاري بلا د يدخل الجنة يهودي النصارى ده أنا هين في جنة الجلايو أول قيرين بلا وقاري إلا وهو الله سبحانه وتعالى أنثى إياه لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. بلا وقاري من روح بعد قاري السلام السلامي أو وجه سبحانه وتاء اوهو قامي وجه ووجه قامي سبحانه وتاء اوهو قامي يلي الله والحال هو محسن اوه ياهي مووحد فلو هو حاسر اللهي عند ربيب كله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكان انبغا نصمر اخر مر كي يتقان النار كعب صمهيان اخر أو كعب صمه هي. ان عف الله عما سلف ولو دعوحي اصلت تجي الله وايدن كذا بين وهي قاليان داه اليهوديه والنصارى هين من رفض اسلام اخلص اخلصني أخلص وجه الدين في سر روحي الهي ام وجه وجه سر روحي برحتر لله ام للرسول faroo ajim تفسير kaasana wa lagu farsataana ugu xajiibshad ugu noocaan amal kana lagu maqbalo labadooda waxaan ahayn ikhlaas iyo mutaabaa lagu aqbalo haddii ruuxu amal kaasoo sameeyay salaad waligaa isku oosoon oo zaka bixi oo sanad walba haji oo inta quraanka akhayo diinada dadka riyaa iyo sunaa iyo ay kugu jirtaa iyo waxdoon ilaahay ka aqbali may waxa ga soo dhana waabaan mansur adigu waxaa ikhlaas tan iyo ilaahay marto ilaahay waxa ka aqbali may waxa asnaa sadduu iyo ee mutabaa haddii mid la waayo la وقرج من روحي أسلم أخلص خالص يا رأو برعتره وجه الدين فيسا عبادي سي الدين فيسا لله والحال هو مفتن ويهيم رسولك قد ينا يؤر رعصا رسولكم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد وليه الله أقبل ما سوى رسولك الرعصا فلو أجنوب عند ربي ولا خوف عليهم ولا وقالت اللي ليس على الشيء ay taan faqsoobayteey laba qoro yahudi Madiina iyo Najran dhul kala dhaha derba wal dhahayna saara ka tinay aya rasuulka wii markaas ay faan tameen oo kaaso markaas ay wal qoro walbo qolada kale wax ay yihiin maray saul qali way ku kufriyan kaana وقالت إن صارنا خير تري ليس تلي على شيء وحي يتوضع قروا حي ستمره ماذا قد إله سبحانه وتعالى وحي يقول له وانا ايان هو جنكو قريبا ما يساني الولادو وهل النار وهم إياقوا أو بيشتلاع دهان يطلونا الكتابة كتابة آخر مايو قروا البيلان كتاب بيرهاي كذلك ساسو قال دهان الَّذين كو يلا يعلمون وعرف كو أو قريش هايو رسول كان رواينه وعرب كانوا صاصو قائلين نقول له محيط حديث محيدين واحد دينه يستعمله صادين بيقطعني كم دين ترقبه كذلك كما قالها أورايك قوة سيد بهم يهودي أن صارها أي قال بهم هل دينه قوي لا يعلمون عن علم جلهين مثل قولهم قوة هذا القرار قلوا إدهن فالله وريه يحكم بينه أنت ضد قوي يستم قوي إسلام شرعا يستو أن هذا حقك ما يحق متى لنا حقك تاي يهودي باسااي سو حيساته نصاريا يا ذا كوكر قوينتو حق وهل كليه لبدا قوريس ثلاثه لبدا حق ما هيساته الله سبحانه وتعالى فالله اله با يحكم كل حق من اي بينهم يوم القيامة ما بينت قيامه فيما كانوا في داي يختلفون في خلافه ومن اظلم يعذب بالظلم ايضا لو وصى واحد بشيئا ان جريره تورييه من كثير kuwa neenke nasarada haa yahoodi baadna waayaro wan saynin heer iraqa haayo baad mirayada ansan maray baqorka haayo nasar intay soo ra'een bay beertu muqdis xaribeen kan ku soo wa haydeen wa quraish wa ku ay ku umbay wa sawad labilaayna tanadiya u dideenna fadii wa kanugnay wa ومن roo ka soo de ilahay masajidii dadka u diida iyo xaqo diinta in laga sheego lagu akhriyo dadka lagu waciyo oo ka soo suu soo gariyo leey sala leey sal cirada ducum lafti ee al ismu magadi sindiin diilaay lugu akhreen oo lugu tukado la amiro ila insa salode saad oo wasaa shaqeyo usuday oo ku daraalay si kharaabiya nasaay ku noo kharaab sidaa gadaan lugu tukado oo ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa lugu akhreen oo adkaarta lugu akhreen oo khayrka lugu amina wixii loogu talagalay in u diiday way markaas waxa ay ka kharaab ruux ayaa ka dalinba oo ka galnaa ayo aley iyo man adallam min man ruux ya ka dalinba man ca diiday masajidallaha in yuskara fiha in اللهم إياكا إنما يدخلوها إنما يستعجد القلام إلا خائفين إياه وعب صنا يموئين أبع المرحل والواتف إلهي نسانسو أبع المرحل قريشة دواي ملك يديران بحيس كدام دايو إن رسولكو فاتح الله قلت أنه روح يقوله يساق رواءان روحي بمستائل من صعب صمه إلا خائفين روحي كسو صنايا صنايا صنايا وضمنا إلهي البيت كيسو هؤلاء خفوا سماك اللهم أمآهان إن يدخلوها إلى الجنة إلا خائفين مويين يو عبصني لهم محيلين بدك مساعدين إلي من عيي إن لوجه الصوت إلي كتاب كيس اللجو أخريه سلاد الموت وكلا غنوا الله عمرو أو خربين ساعدني هؤلاء اللهم محيلين في بي خزن دل أدنك إلي وكذلين الروح وراءهم محيلين في الآخرة علا من عظيم أدنك إلي وكذلين الآخران علابين بقرنيه ولاه المشرق ولا فأينما تولوا فتنة وشر الله لا بس صوابها أيضا ينوع الله شعر الصواب حديث كاسح حديث بكوين جابر من عبلاه يوريه ولكن سنة تيسو حلاجش عب داود يعيوريه وأقول لك جابر سريع والرسول قد رج أنا نك ميرا مركزها كل الدعاء والجعارة كذاب حبين كل عر نقضوه واحد حلوقر تعود ويدو قلنا لي haliin bayno qotomaaran sukan iyo aqradyo galayno taas ruux wa meesiga sukan ruux walaa wajigiisa markaas ماشي walba xariiqay wa murku bari oo raasoobay silo garad sababtan ba maashi qabalada aanay sukanay rasuulka markii loo sheegay salalahu was xiyaana saxwa yada dad inta ay ka dad qablay inta قرع u dhac iyo qur'a ka soo baxayalay Allah subhanahu wa ta'ala faayna ma meel ka soo toowlo adujeeysan toowlo adujeeytsaan fa sammaa maasha wuxuu la qablad ilaahay baa oo meel ka soo jeedsada sunna marka qowladii taatay waxa ay sheegay tukun ضرورة تمعن ده. يلا قلنا جانا يسأله مرحب بنا نتن هلك يسكتك. سلاد ويجي صنعة كده. قال لي تكن كلام مرولب. وأمرك سفر لي هي وكار. إن الله إله إن واسع إلى إن حريش وقوي وسع علم وكار. مصالح الظدر كار. علم يقوله يروح والبحال كيسك وجود. وقالوا وحيد ذين. قالوا اتخذ الله ولد ذين. هي ولد مصمايس. سبحانه إلى هي ولد ذين. ولد مخند بل إلى ولد مصمايس لو تقولي ad daruurta inow u baahanayo tii markii labada ruux ay isugu tagayaan way si baahan yihiin waxashaha waxa ay waraan marka labad waxba loo qasheen ilmaha uu fuweynada wax ku taroo wax ku qafto oo ku shaqeeyo marka doqooda waxa soo samayn Ilaahay subxanahu waxa uu ما هالسماء كثرة الواحد الكثرة كل مخلوق السماء يفوح له لو إلهي أقانسونا الدعسين إلهي البليسين والتعامل بدي عصمة هو إلهي بدي عصمة وات واقصي سماوات كبر الله به بدي يفاضر وأستميت وحنا وريجال جهورين وثانيستو بدي عصمة وات إلهي واقصي سماوات كبر الله والارض اللولك كأبروي سوا إنك كقضى وإذا قضى مرق الحكم أمرا فإن وياقولوا يقول له لَهُ كن أهوه فيقونه سكاها إن تاسي السماوات كان صدوا الله إلهي فأهوه كن إنسان له مخلوقه أولا كن بلودي سفيري الله سمعانه وتعالى وقال الذين كووا حيدا لا يعلمون وعرفتوه لأن كوهة عرغة لأ الكتاب وقال الذين لا يعلمون على هين لو لا يكلمون الله wa haddu jayyaya wa taqawwi weliya sanu afra badi wa ila الله xukalaad la yaan miskeen kaagan calaasho beled uga buuxdhew oo waxbaa hain oo manii somar oo kaaya meesha na rahad laa وشا اверса لا هي يا امبيري لا هي اي سو ددكا دنت نولين جلي بارسك ايت نو عاصو مخلوقه ايت قران كاي لوكو نوي ديدين هو ما نوكنت الله او دو كا سو رسول كاي راعه قال لين كما قال ها كون قريش قالا الذين من قبل كويه كوريهو دين صاريه كوي كوريه مثل قولي هذا القول القرين تشابهت قلوبهم عن سمعين اي دين كل كو كورى ما انه حتى نلها جهره الا الههم تو صورن ساسو قالوا قالوا سبحانه بيبن كذلك قال الذين من قبله مثل قولي هو هذا القول القرين تشابهت ويسوء كاطي ووي شبه القلوب قلب جواد ان قلب قلبي واحد كل جرب وعرب قدوا قاو قلبهم يسوق يا الله سبحانه وتعالى وولا اتى قال قد بينا وين عبدين الآيات اللي قوم يوقنون. رسول إلهي الرومانيه. آيات إلهي سبحانه وتعالى الغرمايوه والبعضينيه. أيام كانه آيات رسول كان صلى الله عليه وسلم مجزي سوين زين كانوا وراها. قرآن كانوا قد بينا وان آيات. لكن آيات كانوا يعدين. أو حكم قالنا يحكم قالنا اللي قوم يوقنون سبحانه وتعالى يا رسول كسي كتابك. إنها النبؤة نقولها أرسلناك وانقراض بالحق حقا خصوصا. و سودي ابن بشير ام حاله طيب مؤمن كبشارين وندين حاله طيب قال هي عاصره من دغاي ولا تسال لي السؤال ما هي الجحيم هو النار لو ما هي النار ما هي كي ما ولم ترضى يهودي سبحانه وتعالى ذو حويه غار اوه الهي كو اووراي اوق داتك اوو ادلغا اوو مدلخ ادلغا يوه علمين لا دات من نعسيني ولن ترضى قال نقوم عنك حقا اليهود وان اليهودين حويه نقوم هيان حتى تتم المله الى دينك او على اليهودين نقضوا النصارى نقوم وريه كارار نقوم اي ولي سبحانه وتعالى قل هذا لذلك يقول هذا أمانا وضنكوه و أرضيه و أكثر إلهي سبحانه وتعالى هذا يقانا أو اللفهان و يقانا أنه قلبه و كمجر هذا يقانا هو الجهل و يسعره و قليكيه و هذا إلهي وسائل أنه يديه مالك شجوكتي بكفوصة و ضونة يخلوه و يستم نسكيني و هوسك و برئيه و هذا يقاني بضمان و لن عن كريهود و لن حتى تتلع إلا على ملتهم قلوا هذا إنه الله حتى إله هو اي سوو حقه دحقهو حق المجرو حق قال ان كان الىن مجرو وعا قالو جنود لو قالو مجرو ان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اين سبعه سبعه الرعد اهواهم قاعده waxay jicir yihiin بعد الذي العلم انت علم كل كدات قالها ود الرعد waxay jicirina وقع الضم اسلام هذا وهي ولا الله يعني في الله كتاب كاسيان لفهم الله وجدنا من الله استوقفنا من في جد داري جد كان بوكرم واحد بوصنيين واسئل إيش شو سبحان ما كان يذكر ده بضن إلا قليل ميّن واحد ليه كرد عيب أو كون إيمانكم سيراء عفسانوي سأكون رائع كون عيب رهنو قاتم ولا نتواتر بعده و بعد الذي كي جاءك كوي ومن العلم ما, ما الله كمله من الله إله حق يسمى وليه ماذا يريد كوءهو كوهي ليه اوه أمور تعالى مامورة اوه كوه شكتك كوءهو هريميس هذا الكوهر عدو وعلى النصير ماذا يقولون هريميس الذين أخوه أطينهم أنصينا الكتاب يتلونهم ويثاعيا حق تلاوية ساعتان كيسا حقه وكتبت لكم من الله هذا ما والقمر إذا تلاه الجرير الصبي عبد الله من عمر الصاص السود اللي مركو صنف السري واصاصه فهذا تلاه ما مركو أخريا زي مركو أخريا ومركو قرآن للرعوا وترعى طان كان ومن أنت ولاي أمانا يمرك يهود لا ينصوبر روح من كواحد ويا قانو الذين قوي عسيناهم الكتاب وكتاب كان قرآن كان كتاب كسن يتدونه ويساعي عن كتاب حق التلاوي ويتبع جل يام هو جنبه كدب رسولكم صلى الله عليه وسلم خطبه كتابكم كأول رميه محكم إذا من جعل أمامه قاده إلى الجن روحي هريئ اسكمريا كتابه وقد ضبقله جنهة أيوه كهو قامني ومن جعل خلفه روحي قبال كمر يساوه كهو ريينة ساقه إلى النار يتنو حكس كلايك الكوات يؤمنون به كتاب كتابك والرميسين والرمينية ومن يفتر به وكتابك كفري فولاكم الخاسرون إلهي وحمييني عدتك المحمييني سومبر روحه وحسيه لك يستقع الدنيا خربة خطارة وحوهي وعلى النار قالي أنا لقدمني لقون النوران يا بني الإسرائي واذكروا النعمتي حصوص الله أنعمت عليكم واني فضلتكم على العالم هذا ما سومبر وثقوا كعر صدا لا تجي النفط عن النفط إنشاء النفط هنا النفح بس وتريني وحبس ينكر ولا يقبل منها عدم فرش الله قادر بل ولا ينفعها الشفاعة ما أنفعه صحيح إرجد إلهي كالهذا الكيكلاس ولو من ينصروه ورمالن كالكعر صاد ويقول نبي الله من هذا الحسن إذ وقته ابتلاه وامتحانه إبراهيم ربه إلهي بقى امتحانه أوامرتا هدى إيا النواهيدا هو امتحان صلاة تكاله وامتحان إن ci anda allah isoo imtihan wallo qaragay muuminka ay ku baayiri naftayga baxda marbaafuri mahay fulayl qosoo ajir badan iyo khair badan balu rijidati halka ku soomay gubtay wa imtihanak khona wax ilaahay koelka u soo saw aan inta ilahay inaan kaga jawaab fudud saw aan ku xikri waa saasoo ka waay imtihan waxyar ah qura kamiday wuxu badan ku ilaahay sida ma kan sawir yahay dulwi koow waxa إنه بلاد صويم نار تانقفل كوج الجشك مرك الأوامر تنحط في واي امتحان إلهي وإبراهيم الذي وفى بعده يرجع على خير الله ومرعى واتكون نبيلا نبيلا نحذو يوم يب وقت يجيب تلاو امتحان إبراهيم ربوا في كلمات بقول امتحان أوامر هاي مثلا تكملة وحيشه كان وحيال البضان وحيال الواء متعاني كميضة اديه يونس كجور عضي عانيه اضطناع جمير فيه يونس كحير وكال جدنين وقت اه لكن سالة صحيحة واواملت الى انه وحانا كتا وحانا صنابة بالكلمات المدفئة المتعاني فاتم هن وقو في ايو سدي للربي وقو صبح ادا هن وقو تيو سدي إلهي وح كأله في جزه هذا حق نصله نعباته وهرب بوته أمرك رب قاتل إلهي أدونكن صوابك سينا ولقد قد أتيناه في الدنيا وينه حس وينه في الآخرة لا منا صارفه قال عليه وسويلك قصب بعيسى الزبير شو هذا هذا شغفك يا شو تري وقصب بحط بحلاقية هذا وين قال مثوله على قال عليه وسويلك إني أنب جعلك waxaan ka kaaga yeelayaa linnaasi imaam aan mid ay ku daydaan inta adduunku jaamiil la jecel aan ka dhagayay dadku ku daydaan xubku oo ayaal gud loo dhagay wa wixii rabbi soo baxay wa tawaka tawab waxaan mid قريب كم إذا إلى وكلك قال له سوي لا ينالوا جار مهيء عهد دي بلن طير وانكو بلن قاديا أنا ندري إذا قريب كم إذا هانا كلكه هو ضدك أيدين تكاد ضيذا لكن كم يجرين ومك جاري يع بعهد جالسي أضع لي من أقوى جاربه هو دري إذا كم هذا هي كو أمريكا قال إيه ديرية لها ما يفعل قط ده هو علي سبحان الله الدين تلاقيه ضايق قرط كوب جامي ومن قال وحول ومن دير سمعت إله إمام يقدر صيح ديرية له وساسه كذا كذب صيح نو يمد النبي إلهي فؤم ما نيت إن إبراهيم لأووه حليب لأووه فغوا القلب أيها قال لي حتى و... اه... ومن عصاني فإنك غفور ورحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الله صلى لا عمر أو بكر من بمال وقلت الله عمر أو بكري عمر و... بكر وحو رسولك يجري صلى الله عليه وسلم إبراهيم وكلا صحيب وقفت بطلتك وقفت بطلتك وحوها أنه حريقه وقلبي الجلعسة كل نبي الله إبراهيم عرفش بلش <تصفيق> لا ينالوا عهد الظالمين بوال إيوالكوي هو جاردها بلنكاسي كاتي قارم هاي لقدر كدق هو يو إماميا نقوم هايهم هو الغضب إلى الدين تلقا ده كده جم هاي هو دري هذا ويد على البيت مصابة للناس ويد كن بليه محرقوس وراك وشك إذا وقتي جعلنا أنقيه لي البيت كعبادة مصابة للناس لا فسر بيلات والله والله الصحة مصابة مثل لقى أباع المريال الناس من حج فلم يرفض ولم يفسق سجع من ذنوب كيوم ولدت أمه ومستفر شوفي حجة والله الله يستخير علي سجع من ذنوب كيوم ولدت أمه مالكو يدي كسب بحيق قراءة مسواه أيه أحاديث بطن أصاصة قراءة فضيل بطن مر كمصابة للناس الحجة المبرور تقرأوا مستفر ليس له جزاء الى الجنة الجنة مرينة او المركة المركة ويسألو يا هده سنة ابناج وان روح انه رغو الصوائنة اله يوحش يوحش يوحش كوه ينطق منه غضب من ذنوبي كيوم ولدته امه وعديت متفقه ليس له جزاء الحجر المبرور حلال بكوح جدا وكاسه وبهر بكوح سمع انت كل حجفتين سجع من ذنوبي ليس للجنة. للناس. لو جزاء الجن مركه مطابقه للنص مددك لا قبال مريض وهكذا لو لو فسروا يدينا صح مطابقه للنصكم لا يكونوا نقدان الله يبارك واجعل لي هذا هذا تكته بلهم يقول الرسول صلى الله عليه جهاد لا قتال فيه هيك صحيح صحيح تغا ام بان ار قلبي لجد لجد من ثم كان صوت قلب عاري ماشي مكحري يودعش الخلاه يبصها كدلجة فو قص إيمان لوجعري إنه مر والبكر كن نقدوا مصابة مركن النقص مر كلها كدلجة للناس إذا ما راي كن نقدا لجد عاري لقى حي سديع إرجع في وأمنا بنكده ومن دخلوا كان آمنا وقلنا وحني استخدو خياشا إما قام اما أموا أمره واتخذ وعليه عمر إلهي قوة فقط نبي مقام إبراهيم كذا قال <سؤال> الله ميرا تك أنما كان وفى عنا الله تضح من إلهي قوة حديث أيام البخاري سيسوي ما حكى مندها سأص رسولك وسجده هذا هريم عينك خجرا ضرتر لكن هذا فرصة وحش كان صلى الله عليه وسلم كتب مقام إبراهيم صاع سبع ريش، واتخذ كياس من مقام إبراهيم ماشوا يستخدم كانوا يستعجسوا كعارة ليس يجي ماشوا الجرجر تكلك تكتب، عواك عارضة وكسر درختنط عمر باكسر قاضي رديلا الله عن الواردات كسر دركي، مقام مصلن كلك ثملة كنت كتب مكان تكتب، وعهدنا وأن أبان راي. وعهدنا وان امر رج الى ابراهيم هو اسماعيل وان امر رج ليغدس الكعبه ان طهرا نظيفه بيتك غريق ليطائفين ونظيفه قوه ضوافي والعاكفين قوه اعتكافي والركع سجود ذلك قال كان waa inta dad garab ku haynaan waye ku tukan marada tii ka suujis marka ee dadka noocaas ee inta isugu jira waa mid ku cusanayo mid ciidtay kaas ee suujisaniyo mid dawasayay oo kaas dadka u ka dhigana waa dadada jooga way isma yaha وخا ملايين iyo maayso dadana qashinka ay timaad inta saasaba loo boqol laa iyo shuur dad ilaahay wagaa inta yin ba sawo socda weyo biyo iyo nadaafad aan baheeraan kuney wae aayidna wana mar للطائفين ebraahim ay wuxuu u yilaa والركع tahiraa tahiraa baytiya li taayfinaa fuu tawaf iyo wa وطلبنا بذنا القدره في وقت قال ويراهيم رب رب اجعل كلك هذا كن ومك بلده امينه بلد امن روح الجل هاي من قناه دي كي ابي ما وارزق من مرياله يجبا ثمرات كل شيء الى يروح تانا واركياو و القرار كليه لا رح تبدع كاران ما هذا هو هو البويل دعاء نبي الله إبراهيم بولاك أقبله وارزقناه من الثمرات من مد إرزاه آمنا شو مني ومن وياك قالوا ما قد جن لأن هو يتجانه أو يوابه يتجانه فزقها سين يجساش من آمن منهم بالله هو إلهي الرومي واليوم الآخر قال عليه وان كفر هو قالوا لما قد جن هو إرزاقي فهمتيره كان كافر كه أما وان نارين اياه قليلا اياه هالدن كواه وحيانه يقول متاعو ثم اضطره مركيان وحوظان ناري ثم اضطره وحان جلين اياه وقل بجلين اياه الى عذاب النار نارة عذاب كذا ايوه قصره لباكو قلي حوظا وبيس المصير ميال الله وصعدنا وحاقوب باسبان عقوحن فروح النار قصعدو وضضي النار تاي ايوه لقل منطا انو نفق البعض واذكر حسن بيلا اذا يرفعك عارستانك ولينا ويرفعك كور ييليه ابراهيم القواعد عاصاص ماشي قري قال قبلاه او من البيت واسماعيل الله ادسيو نعلنا درحانتو ديدي يسولو ادسيو قائلين يغو دهايان يا قولا يا ربنا هب منا عمل كان سويين بيت كان ادسني وخان ربنا الله قدك انك قال وانت الله السميع العليم باصاح الله نغاقد نغاجيرسي ربنا رب طب دغن نو وجعلنا نغايه لودن نده وابراهيم وي ويل كي اسماعيل مسلمين وكو كو هوكان سن لك الاه موحدين كو ادي كو خيده كو هوكان ومن ذريتنا ذريتنا ايو ايد كميد حي ويو كل مسلمين نقنين مسلمه تنلق <تصفيق> قو عليه قوه بانسان قوه اسلام وارنا الهنا نبر الى الهنا نطف وص نبر مناسكنا اعماشه حجه طواف ميال يقاني يصعي من ذرفين لتغى عرفه لتغى جمرل لتورت الى بارين نمو لابراهيم سنديسي وارنا الهنا نبر ونطف مناسكنا أعماله حج كل ما رثك حج أعماله حج كي ما له الله طابه إلهنا البر علينا إلهنا جته يقبل انك انت التواب الرحيم باصع كان طوال يقبل كبارين حيسي بان باصع ربنا ربنا وساصدود عيسى وكتو أحقان يساصروا إليه نسود لي وذوقتين متكئين وحقب سنك إلا إليه نوكه علم إياه كان نعبد وياك كنا صدقين ربنا ربنا وابعث در فيهم عروت النظر لحيه الرسول ومنهم إياه كم يذهب رسل كثرة يفلو أخري عليهم دشوا سينا أبدا يوم هدي كتاب يوم لو دين علم ولا بديو شيطان بل وصايا دكتورنا سينا مركز دري هذا نذك كل وتجارة النقل إلهي ورسول كثرة صاروا يفلو عليهم آياتك آياتها ويعلمون الكتاب بره كتاب والحكمة تبروي ayat كأيوه iyo ahkamta ku dhajistay atyada innaga eh xigma iyo inuu iska sheegan ila hada iyaga israayil ayaa laga warramay هذا sanad qayb والحكمة hada muslimiinta ayaa waxa hikmadda sanad nabiga ilaayo nid baraw waxa dhikim tahira fa waxa ay dambiga iska mayil ilaahayna acmaashaa bara innaka اوه فلاوس حقين بطايا الى ايو مبقى فتدوي حكمة بضاناتي ومن فحيبا يرغب نعيه عن ملة ابراهيم ابراهيم دين فيسي ابراهيم كانت صالة ايضا إلا من مدموعين سافه نفسه نفسه نفسه جاهل روح جاهل كهذا وحن وردان يشار ورن شوية جاهلة أمين روح النبي إبراهيم نعي كراجي لا سؤالي سبحانه وتعالى شفيها هذه أنا سنصمر رواج جاهل شوف عقل ما يروح دي جاهل ويبا سؤالي سألو عقل له ومن يرقبه يا نعي عن ملة إبراهيم إلا من روح موين سفي النفط النفتيسة جاهلين إلهي دينتي سأنظرني كون بأن نعي ولا قد استفيناه والله قد استفيناه إبراهيم وانظرني في الدنيا وحلقوا الضوطينة ويلب تلائبا ربك فاتمهن وإبراهيم الذي وفع خليل إلهي كبيرة واتخذ الله إبراهيم خليل وانه إبراهيم في الآخرتنا المنصة الصالحين الحين الدون كان إلهي هو عبد ورطيه خليل بو كبيرة اكتوي آخران وادط وقصر عنا وقصر راييو وإنه في الآخرتنا المنصة الصالحين الحين واذكر حسن نبي الله محمد هذا وقت قال له إبراهيم سبه أسلم إبراهيم و ا هو مخلص نقوم واش النطق قاصدي اي كوي قال و خويا اسلمت له غانم اللي قال مركه هرغب خالفه اله و علان كو اسديبي وان كو اسلام, إسلام او خلاص وصمينه وحا هو برحتل عالمك الهي غسكلب يا اخلاصك ايو دردار ابن ابراهيم بني ايو در او دردار او دردار او ويلكي سويلك الش وحيري يعقوب وقال يا بني عرور إن الله استفاه لك اله واحد انت دين اساسين حي إن الله إله استفاد وضهرت لكم الذين كأذين عبدان عاشرين طوَان مُؤيِّن نبي إله استفاد أمياء إله استفاد رسل شردم كلِّي سبِّر بإسرائيل إسرائيل بإسرائيلية ويعقوب كان هذار يعقوب كَسُوَي ناريش إسرائيل أمياء إسرائيل كفر عامم مرقس الله استفاد لكم الدين بنته إله إلذ فراسة مُطنا هذمان عروط طي إلا وأنتم مسلمون إنكم إسلام وره. مرلي ودمان إسلام, إسلام قدن. هآ عن صل رادر دارمو خمسة عشر عروتها صور وسادين تأكل الجناز ده بديلا إذا كتبوا يهك تجينها سيد ديني ذو أم كنتم وحلا يهود هذاتي شهداء محاضر بلا هيدا يد أي قصة حاضر يعقوب وقصة حاضر الموت موت ومرف قصة حاضر مجبوب جبر هيدا يد وخت قال أكوي البني ما تعبدون من بعد حد جلا شيء عابد يسنب ويش كوي وامتحانا يبصير واسكره قارو نعبد وعن عابد إن الهك إلهك وإله أبائك أبى الله إله إبراهيم أه أبى الله وإسمع إلهه وعذركه عذرك أبوالديكه وإسحقه وإعوه إلههم واحدا إن ونحن له النجنا له إلها سنمسلمون وإسلامه إنه هو جانس من عد كله أن توجلا له رب المركوز سينورش وإرساء يالا ولين له. ركمنا كتابك إننا عبد الله إياه وإلهي نعوذ بارجع له. ساعة عروتينا كنا حتى هذه وحارة كنا حجرا وسكر الله عروتاه اللي محصلة ماينس أنا كنت قمة خمرة العبيسان وملذنات بالنقرة إسانو مجار الراع إسانو مدمرات أهو جانسنو كتاب كل الجنس لنت هذا كان عامي كل هم هو كفر ونحن لهم مسلمون تلك قصة وراهم يدري هذه القصة والرماي وهي أمة ثومي وأمة قد خلت سكسي لها وحيلها لما كسبت بوالين واحد شقين بيلين وياي لا أرتجين الغرور مرنك ولاكم يدنكم وحليرين هذا تين أمة ما كسبت واحد كسبتان روح الله كسبتني أبا دوسي على روح ما تحول ابا قطري ما فيهم بي عمل ولم يسعد به النسب عد عد واحد وحق قطري كان تمر طول دل في حقه وقال له احنا وحق قطري ما ولا تدلون اللي يسال مهي اما عمى عمى وحي سمين اللي يسال ابا مخو نغل هاي ويل كا اد ويناده وكالي فرها كبخو اد اداش لو دي ما ور مخو ساو ييرى اديكا وقالوا يهود النقض أو نصارى النقض تهددوا حقا دوافق يسان هذا هو حقا حقا ثانيا يهود النقض يهود بسان قلوا حتى بل ملة إبراهيم بل نتبع يهود نقم نصارى نصارع نقم إن نتبع ملة إبراهيم حانفا حاروه مد توصان إله الدين تقول توص حقا راعي كل يحر بادل وما كان إبراهيم كمد مال يهود مشرك يهودنا ماهن نصارم ماهن مشرك ماهن مسلم بهاو إن أول الناس إبراهيم الذي تبعوه هذا النبي ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلم يهود لقومه أننا إلا ننصارين لقومه أن إبراهيم ولا راع لقومه أن سعد واريد بل نصران قل وحاسا بل نصران قل بالملك بل نصران وحنا راعنا ملك إبراهيم حنيفا حارو هو دهاك شكله ويه حنيف كوحاله كتابك صاروا حتميي ف أو عندهن كنا ونراعي نكنا كن وقالوا حيدنه غرور به وعليه تز مسلمين تتين وما كتاب كيف بنرومينه نزل إلينا وأيدها ضع الصنادى طاي الصلاة الصبح لا والله يوم في عذارى بسون كانوا صنادى مرة قريش كافر مكو آخر جل في damana al-Imran aayad ku jir qul yaa al-kitaab taa ila kalimad الله aamanna billaahi wa anrumayna wama kitaabtu anrumi indila soodaye ilayna wama kitaabkana warrumayna indila soodaye ila ibraahiim wa ismaa'iilkii lagu soodayay wa ishaaqatkii lagu soodayay wa yaaqooba wala asbaad wa yaaqub arooti siis mesh haddaba dadka kala tarayl kay samaayaga asbaad يعقوب بريد لسي وإلا بيتصون فرعون وما كتاب كمان رواينا لها أوتية لسي موسى وعيسى كيلسي وما أوتية النبي النبئي كويلسي من ربهم حق لغسي لا نفرق بين أحد منهم لا ورسوشا كملها من الرائع رواين من بيني من سيد يهودي أن صار هذا تنص مثلا هو نعيد عيسى روايسنا هو نموسى هو كارونا واب بيني صار الله أبو عليه محمد لا نفرقوا بين أحد متأن رسول رسوشا إلهي متقطعين نمدجو ونؤمن انكار رسول ما وأن وأن هو ونحن اننا لله و مسلمون او و موحديننا في ذنب الله وحي فينا من مرت بمثل ما ساد كلا قادم كتاب الله حقا سوي هدا وروميسه اد رمهيان بمثل ما امنتم به قال يساد الله وروميسان haqri waafaqin wa inta walaw hadiyatan fa inna mahum fi shiqaq khilaf bayn kusbayi wa ay ku khilafain wa fa sayakfikum ku xirnaaduu gaalada u ilahi inta inoo من ilahi u yirweyn kana wayn kana makruumul kadhula min al qadugo saf sare ay isku jabisay iyo wixii aad ugu samaysay ilaahay wuxuu fasaayag fikahumullah ruuhadu ku khilaafaa as khilaaftan dee inta ugu jiraa ama uu ku dedelaya si uu kaga taqalo sidii ilaahay marka ka kaafinayo wa laysa xana wa taad dib سبقة الله إلزمو سبقة الله دين إلهي لازم دين يا العمر إنما ومن أحسنوا يأكلون من الله سبقة دينتو. دين وإلهي أقبالي إن الدين عند الله الإسلام دينك الله إلزمو سبقة الله يغروح الله, الله لازم ومن من الله سبقة والنحن أن نكون له إلهًا عابدًا صادق إلهًا قل اتحججنا ان من رب دويسان لا اله الا هو رب دويسان وهو ربنا وربكم فان دب فام برم بين نحن الله لن يدخل الجنه الا كان قالوا كونوا دوكا ساسيدي جليل دين تنال دينك ديكوري ساسلكناك ديكوري الله سبحانه وتعالى يقول في الله رب دويسان ودي ان ربنا وربكم لا ينون اوورين كه مره الى الله ولنا وحلنا اعمار عمل خناق ولكم اعمارنا انا الكناي لكم يا ليل وانا ان لو اله با نخلصونا عياده وبرحترينا حق سنينا مر ام تقولون موحددين ان ابراهيم هي هي هي ويعقوب هي كانوا يهودا يهود او نصارى ومسا صديدي قل وحاتره الا انكم يدين كمياء اعلم علم بدن ان الله مثله علما الى وحي من المسلمين بيها ورمي إلهي بعلب بلن صار إلهي بعلب بلن هذا الصالة لنا إلهي سامده يقولوا حتى أنتم إذنك مياه علم العلبي بلن الله مثل إلهي بعلب بلن ومن أظلم يا كتب قال لي ما بلن ممن روحك تما قري شهادة عند الله شهادة مرخاته عنده أبتساه من الله إلهي حق سنة وكفره روح مرقاتي إلهي قري يا كتب قال لي ما بلن من خاطئ الى اي قرين وبلان كا قا رسول كا ددكا او للناس ولا تكتمون بقوليتو انا وتعال واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتت الكتاب لتبي ورسولك ي كتاب اي حقا بلان ويل ساي كا كاكا من خاطئ الى او من خاطئ اي كان نقديه فو ددكا كفر ومن أظلم يتقال لما بذن ممن روح كقلبي على كتم شهادة من خاطئ عنده أبت ساعه من الله الى حقي سنه او مرخاتي له ومرخاتين نغذي هو وسائر مرخاتي أنا وسائر قد بيه فرع قريعة كبر المبنى هو كقل بعض ومن الله وإله ما أن بغافل ميلوس أعمر لكن حقه لا يسمح به يصير إلى عاسو مملكة العيسو إليه مردي وترجمي سوء ذي هو مسكين وقاون وكوارو ذور يقابله إليه وترجمي أوليجة وحاطة صرف تصميم روحه هو والله بغافل عما تلك أمة حاسة أمة ثود قد خلق الله قد خلق تكتي لها ما way ka soo tabeela gaaladaas hadal qalamrto waxa laga lumaystay dadka heeseyaan hadii aad qalamrto waxa waxa ku tarimay tilka ummadu falaaga sawaran ummad weey qaldal tag laama ka sawad wala kuma ka sawad walaa tiisaleen leey